أحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الأحبة الكرام في المجلس التاسع والثلاثين من مجالس مدارسة كتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا بدراسة أوزان جموع الكثرة وانتهينا إلى الوزن الرابع عشر فقد انتهينا من الأوزان الأولى والأنثلة عليها وزن بينها وبين جموع القلة التي انتهينا منها سابقا فاليوم إن شاء الله تعالى نريد أن ننتهي من أوزان جموع الكثرة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 او على فاعل بفتحتين صحيح العين وليست هي ولامه من جنس واحد كذكر وذكران وحمل بالمهمله وهو ولد الضان الصغير وحملان أو على فعيل كقضيب وقضبان وغدير وغدران وقل في نحو راكب ركبان وفي اسود سودان نعم إذن الوزن الرابع عشر من أوزان جموع الكثرة يأتي جمع الكثرة على وزن فعلان جمع الكثرة على وزن فعلان ما مفرده مفرده قال يكثر في اسم على فعل يكون المفرد اسما وزنه فعل بفتح الفاء وسكون العين مثل ظهر مثل, ظهر. مثل بطن ظهر نجمعه على ظهران بطن بطنان مثل ذلك عبد فعل عبد فعل عبدان أو كان المفرد على وزن فعل على وزن فعل بفتح الفاء وفتح العين قال بفتحتين لكن اشترط شرط آخر أن تكون العين صحيحة صحيحة العين وليست هي ولامها من جنس واحد ما في تكرار يعني العين الكلمه ولام الكلمه حرفان مختلفان وليس بحرفين مكرر بحرف واحد مكرر وليس بحرف واحد مكرر مثل ذكر ذكر فعل الكاف العين الكلمه والراء لام الكلمه وكل منه حرف مستقل حمل العين الكلمه الميم ولام الكلمه اللام حمل ذكر تجمع على ذكران وحمل حملان على فوق لان على فعلان جذع جذع فعل أيضا جزعان, جزعان يقول الحمل هو ولد الضأن الصغير وتجمع على حملان كما ذكرته قبل قليل أو كان المفرد على وزن فعيل كان على وزن فعيل مثل قضيب جمعها قضبان مثل غدير فعيل تجمع على غدران مثلا رغيف فعيل تقول روفان أيضا تقول روفان كفيم فعيل تقول كسبان تقول كسبان لاحظوا اذا الفعلان جمع كثرة مفرده يكون على وزن فعل أو فعل أو, فعل أو, فعيل عفواً أو فعيل ويأتي على فعل ويأتي مفرده على فعل أيضا مثل ذئب ذئب فعل يأتي على فعل فعل ذئب يقول ذئبان أيضا فعلان إذا الوزن تم الكفرة فعلان مفرده يمكن أن يكون على وزن فعل أو فعل أو فعيل أو فعل مثل ذئب ذئبان خصم. قال وهو قليل في نحو راكب فاعل تجمع على ركبان أيضا. لكن هذا قليل فاعل فاعلان أيضا قليل راكب ركبان قليل قال وأسود أفعل أيضا قليل تقول سوداء ته الأمي الوزن الرابع عشر من فعالين من الوزن الخامس عشر تفضل قال الخامس عشر فعل بضم ففتح ممدودا ويتقارد في وصف مذكر عاقل على زنتي فعيل بمعنى فاعل غير مضعف ولا معتل اللام ولا واوي العين نحو كريم وكرماء وبخيل وبخلاء وضريف وظرفاء وشذة أسير وأسراء وقتيل وقتلاء لأنهما بمعنى مفعول أو بمعنى مفعل بضم فسكون فكسر كسميع بمعنى مسمع وأليم بمعنى مؤلم تقول فيهما سمعاء وألماء أو بمعنى مفاعل كخلطاء وجلس في خليط بمعنى مخالط وجليس بمعنى مجالس نعم. الآن الفعلاء هذا وزن من أوزان جموع الكفرة بضم الفاء وفتح. العين وهو ممدود على قبل اخره ألف بعدها همزه فعلى قد يطردو في وصف مذكر في وصف مذكر عاقل اذا الاسم الذي يجمع هذا الجمع يجب أن يكون وصفا لمذكر عاقل وصف لمذكر اعطانا الشرط البداية وزن هذا هذا الوصف لمذكر عاقل اما ان يكون على زينة فعيل يكون على زينة فعيل أو على زينة فاعل لكن زينة فعيل هذه تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل أو بمعنى مفاعل وكل هذه الأوزان هي تدل على اسم الفاعل لاحظوا معي زينة فعيل بمعنى فاعل فعيل تأتي بمعنى اسم المفعول وتأتي بمعنى اسم الفاعل وتأتي صفة مشبهة طويل قصير ذميم قبيح جميل آآ، كريم بخيل هذه صفات مشبهه لكن أيضا تقول اليم مؤلم هذا اسم فاعل لاحظتم تقول جريح هذا اسم مفعول هذا مر معنا سابقا لان احنا ما يهمنا هنا انه فاعل تكون بمعنى اسم الفاعل فتكون على وزن فاعل هذا اول واحد غير مضاعف ولا معتل الله. يعني ما فيه حرف ضعف واللام الكلمتي يكون حرفا صحيحا ولا واويه العين العين ليست واوا نحو كريم لان كريم كريم على وزن فعيل واتى الان كريم بمعنى اسم الفاعل ويع الحقيقه كريم ممكن يكون صفه مشبهه كريم لان ل... ل... ل... ل... كثره الكرم كثره الكرم ت... تدل على انها اصبحت سجيه من سجاياه تدل على هون سجيه تقول إنسان فقير. يعني بتقول انسان فقيه فعيل هل يعني لو عرف مسألة أو مسألتين أو مسائل عديدة في الفقه أصبح فقيها لا لا يمكن أن يكون ذلك إنما نقول عنده نقول إن فلانا فقيه عندما يكون قد امتلأ بالفقه وقد أصبح الفقه يعني ديدنه وأصبح أصبح متمكنا من الفقه حتى تقول عنه فقيه فعندما تقول كريم هي صفة اصبحت سجيه من سجاياه أصبح لو أنها لم تكن يعني فعيل في الصفه المشبهه يمكن أن تكون للصفات الذاتية ويمكن أن تكون للصفات المعنويه لاحظتم فالان عندنا كريم وكرما هو يقول بمعنى اسم الفاعل نعم هي بمعنى اسم الفاعل نعم فعيل بمعنى اسم الفاعل ان هي صفه مشبهه باسم الفاعل هي صفه مشبهه باسم الفاعل نعم كريم تجمع على ماذا على كرما فعلا كريم كرما بخيل ايضا بخلاء واحد كثرة البخل يسمى فكيل فهي صفه مشبهه باسم الفعل فهي بمعنى فاعل بمعنى الفاعل ما قال وزن قال بمعنى الفاعل الوزن هو فعيل نعم ظريف تقول ايضا ظرفاء قال كما ذكر فقيه تقول ايضا فقهاء رحيم تقول رحماء تقول رخماء طيب قال وشذ اسير واسراء الان اسير فعيل ايضا لكن اسير بمعنى ماسور يعني بمعنى اسم المفعول ومع ذلك جمعات على أسرة تقول قتيل اسم مفعول بمعنى اسم المفعول بمعنى مقتول وليس بمعنى الفاعل ومع ذلك جمع جمعات أبطلاء مثلا سجين أيضا ترمى على سجناء فوالاء لكن سجين بمعنى مسجون بمعنى اسم المفعول دفين يعني مدفون فهو بمعنى اسم المفعول ليس باسم الفاعل ومع ذلك أيضا هي فعيل بمعنى اسم مفعول وجمعات على اااه فعلا هذا شذ عن القاعده العامه او كان فعيل بمعنى مفعل كان فعيل المفرد يعني على وزن فعيل وزن فعيل لكن معناه مفعل بضم فسكون فكسر مفعل فسميع لا سميع بمعنى مسمع يعني بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل لو قالوا بمعنى اسم الفاعل تعيش المشكله سميع. سميع بمعنى مسمع, مسمع اسم فاعل غير الثلاثي أليم بمعنى مؤلم غير الثلاثي اليس كذلك بمعنى مؤلم فتقول في ما سمعا وألما سمعا وألما أو كان فعيل بمعنى فاعل يعني هو على وزن فعيل لكن معناه مفاعل وقال فاعل في البدايه لا نقول بمعنى مفاعل طيب مفاعل بتقول خلطاء وجلساء في خليط خليط خليط الخليط يعني بمعنى مخالط يعني بمعنى اسم الفاعل خالطه فهو مخالط اليس كذلك فهو اسم فاعل بمعنى اسم الفاعل بمعنى مخالط وجليس بمعنى مجالس جالسه فهو مجالس فإذا فعيل إذا كانت بمعنى اسم الفاعل إذا كانت بمعنى اسم الفاعل سواء كانت على وزن بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل او بمعنى مفاعل وهي على وزن فعيل فتجمع على فغلاء تجمع على فغلاء مثل عنها خليف حليف من حالفه خالفه فهو محالف حليف بمعنى اسم الفاعل تكون حلفاء, تكون حلفاء. طيب نديم بمعنى منادم بمعنى اسم الفاعل تكون ندماء ايضا تقول ندماء اذا لو قلنا في القاعدة اذا كان الوصف لمذكر عاقل على وزن فعيل وهو بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل فيجمع على فعلى كان بمعنى فاعل كان بمعنى مفعل كان بمعنى مفاعل كلها اسم فاعل كلها اسم بمعنى اسم الفاعل لان هذا اذا كان على زينة فعيل المفرد ممكن نكون عندنا اسم ايضا وصف, وصف لمذكر عاقل على زينتي فاعل وليس على زينه فاعل ايضا يجمع على فعلا تفضل باء خلصنا من بالف باء تفضل قال او على زنة فاعل دالا على معنى كالغريزه كصالح وصلحاء وجاهل وجهلاء وشذ شجعاء في شجاع وجبناء في جبان وسمح في سمح وخلفاء في خليفة لأنها ليست على فعيل ولا فاعل نعم اذا الآن إذا كان المفرد عنا على زنة فاعل لكن يدل على سجيه يدل على غريزة يدل على جبلة موجودة في الإنسان أن يوصفها لمذكر العاقل هذه الجبلة أو غريزة مثل صالح تجمع على صلحة صالحة الوزن فاعل تجمع على صلحة جاهل أصبحت كأنها غريزة من كثرة جاهلي أصبحت كأنها يعني كأنها فطرة مغروسة فيه فجاهل جهلاء طيب نقول عاقل أيضا ماذا نجمع عاقل عقلاء عاقل عقلاء أيضا نقول شاعر صفة لمذكر عاقل شاعر فاعل أيضا تجمع على شغراء عالم ايضا صفه لعاقل المذكر تقول علماء تقول ايضا علماء ثم يقول قد شذ عن هذه القاعده شجعاء في شجاع تقول شجعان صحيح وتقول شجعاء صحيح جبناء في جبان والجبان جبان جبناء جبان. جبان ليست على وزن فاعل هذا من باب الشذوذ نعم تقول يعني رجل جبان وقوم جبناء يقال انهم شبهوها بيعني بفعيل لانه مثله في الفصتفه تقريبا طيب سمحاء في سمح فعل هذه ما يعرفون فعل هذا مش شذوذ خلفاء من خليفه خلفاء من خليفه قالوا خليفه خلائف وقالوا قالوا خلفاء لاحظتم طيب لانها ليست على فعيل ولا فاعل اذن الخلاصه ان فعلاء جمع التكسير يكون مفرده على على زينة فعيل بمعنى اسم الفاعل أو على زينة فاعل مما يدل على غريزة في المذكر العاقل وهناك بعض الشذوذات التي ذكرها الشيخ نحن ندخل الآن في الوزن السادس عشر السادس عشر أفعل بفتح فسكون فكسر ويقرد في مفرد سابقه الأول وهو فاعل لكن بشرط أن يكون معتل اللام أو مضعفا كغني وأغنياء ونبي وانبياء وشديد واشداء وعزيز وأعزاء وهو لازم فيهما وشذ في نصيب أنصباء وفي صديق اصدقاء وفي هي اهونا لأنها ليست معتله اللام ولا مضعفه إذا لاحظوا افعلاء الان اتكلمنا قبل قليل فعلاء فعلاء واشترط انه غير مضعف ولا معتل اللام في فعيل لا مضعف ولا معتل اللام في فعيل الان اذا كان فعيل مضغف ومعتل اللام ياتي الجمع على افعلاء لاحظوا بفتح فسكون فكسر ويقترب في مفرد سابقه اللي هو فعيل يعني وهو فعيل لكن بشرط أن يكون معتل اللام أو مضاعفا الان فعلاء يشترط لا يكون معتلا اللام ولا مضاعف الان افعل اذا كان معتل اللام او مضاعف في حرف مضاعف فيكون على افعل مثل غني غني لاحظتم غني هذه أغنية نبي ان انبياء شديد لاحظوا شديد الدال المكرره نعم شديد عزيز إزاي مكرره فيه تضعيف أعزاء نقول هو لازم فيهما نقول لبيب لبيب. لبيب الباء مكرره نقول الباء ايضا نقول الباء تقي تقي نقي انقياء واتقياء لانه هذا معتل اللام تقي آه جليل جليل لا مكرره او مضعف فيه تضعيف أجل يكون في هذا الباب شذى في لدينا بعض الشذوذ في نصيب الان نصيب فعيل نصيب فعيل العين صاد واللام الكلمة الباء صحيح حرف صحيح فمفروض يكون هو على غير افعلاء لكن هو اتى على افعلاء انصباء صديق هذا هين هين قال اهونا قال لماذا يعتبروا شاذ لانها ليست معتله اللام ولا مضاعفه ولا مضاعفه لاحظوا يعطينا القاعده ثم يعطينا ما شذ عن ذلك وهذا كما ذكرت يعني مرات عديدة بأن الجموع الجموع التكسير عامه لا تضبط الا المعاجم اللغويه يعني يحفظ من ذلك على وزن افعل اخمساء أخمسة جمع خميس أخمسة عوزين أفعلاء أيضا جمع خميس واربعاء، جمع ربيع, ربيع أربعاء تجمع أيضا ظنين أظناء أيضا تجمع وهو خميس السابع عشر تفضل السابع عشر فواعل ويطرد في فاعله اسما أو صفة كناصية ونواص وكاذبة وكواذب وفي اسم وفي اسم على فوعل بفتح فسكون ففتح أو فوعل بفتح, بفتح الأول والثالث وسكون ما بينهما أو فاعل بفتح العين أو كسرها كجوهر وجواهر وصومعة وصوامع وخاتم وخواتم وكاهل وكواهل أو فاعل بكسر العين وصفا لمؤنث كحائض وحوائض وحامل وحوامل أو لمذكر غير عاقل كصاهل وصواهل وشاهق وشواهق وشذ في فارس وفوارس وفي ناكس بمعنى خاضع نواكس وفي هالك هوالك ويطرد أيضا في فاعل بكسر العين والمد ك وقواصع ونافق ونوافق. نعم إذا الوزن السابع عشر من وزن جموع الكثرة هي فواعل. فواعل هذه يقترض في عدة أوزان يعني مفرد وممكن يكون على وزن فاعلة ممكن يكون على وزن فوعل ممكن يكون على وزن فوعله، ممكن يكون على وزن فاعل. يمكن يكون على وزن فاعلة وفصل لنا في ذلك. قال يطرد في فاعل اسما او صفه سواء كان يعني المفرد على وزن سواء سواء كان اسما او مثل ناصيه على تجمع على نواصم كاذبه تجمع على كواذب شاعره شواعر فاعله فواعل فاعله فواعل شاعره شواعر ايضا فاطمه فاطمه اسم هذا فواطم طيب أو كان الاسم المفرد على وزن فوعل بفتح فسكون ففتح فوعل أو فوعلة بفتح الأول والثالث وسكون ما بينهما أو فاعل أو فاعل يعني بفتح العين أو كسرها مثل جوهر فوعل لا جوهر فوعل تجمع على جواهر صومع فوعل تجمع على صوامع خاتم فاعل تجمع على خواتم على فواعل كاهل فاعل على كواهل أو فاعل كان المفرد على وزن فاعل بكسر العين وصفا لمؤنث وصفا لمؤنث كحائض فاعل تجمع على حوائض خامل حوامل أو كان فاعل لمذكر غير عاقل لمؤنث أو لمذكر غير عاقل كصاهل تقول صواهل وشاهق شواهق يكون هنا كان أيضا أتتنا بعض الجموع من باب الشذوذ في فارس فاعل فارس فوارس وفي ناكس نواكس وفي هالك هوالك كما يأتي في يعني فاعلة وفوعل, وفوعل وفاعل, وفاعل يأتي في فاعلة المفرد يكون على فاعلة مثل قاصعة تجمع على قواصع نافقاء تجمع على نوافق النافقة هي جحر الـ الـ اليربوع جحر اليربوع لا. ندخل في الوزن الثامن عشر تفضل الثامن عشر الثامن عشر فعائل بالفتح وكسر ما بعد الألف ويطرد في رباعي في رباعي مؤنث ثالثه مد مدة سواء كان تانيثه بالتاء أو بالالف مطلقا أو بالمعنى تسحابة وسحائب ورسالة ورسائل وصحيفة وصحائف وذؤابة وذوائب وحلوبة وحلائب وشمال بالكسر وشمال بالفتح ريح تهب من جهة القطب الشمالي وشمائلة وعجوز وعجائز وسعيد علم امرأة وسعائد وحبارة وحبائر وجلولا قرية بفارس وجلائل ويشترط في, ويشترط في ذتاء من هذه الأمثلة الإسمية إلا فعيله فيشترط فيها ألا تكون بمعنى مفعولة وشدة ذبيحة وذبائح وندر في وصيد وهو اسم للبيت أو بنائه وصائد وفي جزور وجزائر وفي سماء اسم للمطر سمائي نعم لأن لدينا الوزن فعائل طبعا هذا فعائل نصيط منتهى الجموع لأنه بعد ألف التكسير حرفان فعائل بالفتح وكسر ما بعد ألف وهذه صيغة تكون مع نصف كما تعلمون إن لم تكون معرفة بالألف أو تكون مضافة بعد ذلك. ويترد في رباعي مؤنث يعني مفرد يكون رباعي يكون مؤنث ثالثه حرف مد مدة ألف أو ياء أو واو سواء كان تأنيثه بالتاء أو بالألف مطلقا يعني كان مؤنث بالتاء تأنيث أو بالالف وهذا يتضف في الأمثلة أو كان مؤنث بالمعنى بدون حرف تأنيث الانسخابه مؤنث بالتاء سحابه تجمع على صحائب سحابه سحائب مؤنث بالتاء رساله مؤنث بالتاء رسائل صخيفة مؤنث بالتاء صحائف زؤاده مؤنث بالتاء اذا زوائب حلوبة خلاائب نقول سفينه تقول ايضا سفائن ركوبة تقول ايضا ركائب عيمانه تقول عمائم عمامة عمائم أيضا تقول شمال بالكسر شمال بالكسر وشمال بالفتح شمال وشمال ريح تهب من جهة القطب الشمالي يعني من جهة القطب الشمالي الشمال والشمال طبعا هو تأتي الشمال أيضا بمعنى الجهة اليمين المعاكس لليمين الشمال وشمال بالفتح ريح تهب من جهة القطب الشمالي وتجمع شمال او شمال على شمائل طيب عجوز عجوز الان هي بالمعنى. مؤنثة بالمعنى مؤنث بالمعنى عجائز هلا سعيد لاحظوا سعيدة لاحظوا سعيد سميت امراه سعيد فهو مؤنث في المعنى مؤنث مثل سعاد مؤنث في المعنى سعيد مؤنث في المعنى لاحظتوا لذلك قال وسعيدة علم امراه تجمع على سعائد تجمع على سعائد خبارة على حذائر مثلا جلولا اسم قريه ببلاد فارس وزم على جلائل من ذلك مثلا ظريفه ظرائف صبيحه صبائح وهكذا نعم يشترط في, في التاء يعني بإخر في تاء مؤنث ب من هذه الامثله ان يكون اسما الاسميه يشترط فيه أن يكون اسما لا, لا يكون صفه ان يكون اسما لاحظتم الا فعيله الا فعيل. اذا كان على وزن فعيل المفرد اذا كان على وزن فعيل فيشترطوا فيه الا تكون بمعنى مفعول يعني فعيل اذا بمعنى مفعول لا يجمع هذا الجمع لذلك شذ ذبيحه لا ذبيحه بمعنى مذبوحة فعيل بمعنى مذبوحه بمعنى اسم المفعول فذبيحه تجمع ولا ذبائح فعائل لكن هذا ليس على القاعده طيب وندر في وصيد وهو اسم للبيت وصيد او فنائه وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد فت على وصائب جزور ايضا جزائر في سماء العرب تسمي ايضا المطر سماء فقال ايضا تجمع على سمائه نعم من من فعاء ننتقل الان الى فعالي وفعاله وبينهما يعني اتفاق واختلاف لذلك الشيخ يعني جمع بينهما في الشرح جمع بينهما في الشرح تفضل التاسع عشر والعشرون تفضل التاسع عشر فعال بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه العشرون فعال بفتح أوله وثانيه ورابعه وهاتان الصيغتان تشتركان في أشياء وينفرد كل منهما في أشياء فتشتركان في فعلاء اسما كصحراء او صفه لا مذكر لها كعذراء وفي ذي الالف المقصورة للتانيث كحبلى او الالحاق كذفرة بكسر الأول اسم للعظم, للعظم الشاخص خلف اذن الناقة والفه للالحاق بدرهم وعلق بفتح الأول اسم لنبت فتقول في جمعها صحار وصحارة وعذار وعذارة وحبال وحبالة وذفار وذفارة وعلاق وعلاقة طيب وت... قليل. نأخذ قليلا نأخذ جزئية جزئية هنا في تفصيل الآن لدينا فعال وفعالة هذا هذان الوزنان لجموع الكثرة تشتركان في أن بعض الكلمات يمكن ان تجمع على فعاله وتجمع على فعاله في الوقت نفسه تجمع على فعاله وعلى فعاله في الوقت نفسه فقال تشتركان في فعاله يعني الاسم اذا كان على وزن فعاله مثل صخره صخره تقول الصخاري و الصخاره صخاره و اذا قلت ال الصخاري مثلا عذراء العذاري والعثاره كلاهما صحيح تجمعان على فعاله وعلى فعالي وفي ذي الالف المقصوره ثاني قبل تقول خجال والحبالي الحبالة والحبالي يعني أضعوا اللام حتى تظهر يا لاحظتم الحبالي الحبالة او خبال التنكية تقدر الالف تاء او الحاء كذفرة تقول زفار أي الزفار والذفارة نعم وفرحنا ما معنى كلمة آه زفره آه ثم بعد ذلك علقة تقول العلاقي والعلاقة نعم تنفرد الفعال الآن بدأ إعطانا المشترك الآن إعطانا كل منهما تنفرد بمفرد معين يعني أن يكون مفردها مختلف عن مفرد الاخرى تفضل يا أبا عبد الله قال وتنفرد, وتنفرد الفعال بكسر اللام في اشياء منها فعلات بفتح فسكون كمومات اسم للفلات الواسع التي لا نبات فيها وفعلات, وفعلات بالكسر كسعلات اسم لاخبث الغيلان وفعلية بكسرتين بينهما سكون مخفف مخفف الياء كهبرية وهو ما يعلق باصول الشعر كنخاله الدقيق او ما يتطاير من زغب القطن والريش وفعله بفتح فسكون فضم كعرقوه اسم للخشبه المعترضه في فم الدلو وما حذف اول زائديه كحبنط اسم ل لعظيم البطن وقلنصوه لما يلبس على الراس وبوله وبلهنيه بضم ففتح فسكون فكسر وبلهنيه بضم ففتح فسكون فكسر اسم لساعه العيش وحبار بضم الاول تقول في جمعها تقول في جمعها موام وسعال وهبار وعراق وحباط وقلاص وبلاه وحبار نعم خلينا نقل بعدين انفرد الفعالي لأن تنفرد الفعالي يعني وزن جمع التكسير على وزن الفعالي يكون مفرده على وزن فعلات أو على فعلات أو فعلوة لاحظتم عطانا الان تنفرد عن الفعاله تنفرد عن فعاله يعني هذه فعالي جمع التكسير اللي هو جمع كثره على وزن الفعالي مفرده يكون على فعلات كمومات فمومات تجمع على الموامي فبدون ال تقول موامن موامن يعرفناه بتقول الموامي اسم للفلاء أو يكون المفرد على الوزن فعلات مثل سعلات فتجمع على سعالي يعني سعال في التنكير سعال اسمه لأخبة الغلال ويمكن أن تكون على فعلية مثل هبريا هبريا الهباري أو هبارم في التنكير وهو ما يعلق بأصول الشعري كنخالة الدقيقة وما يطير من ذلك هذا شَرَخ وفعلوا اذا كان المفرد على وزن فعلوا مثل عرق قوا عرق وفعلوا تجمع العراقي او عراق او عراق قلنسوة قلنس لما يلبس على الراس قلنسوة تجمع القلاسي وقلاسم بدون ال بالتنكير قلاس بل هنية بله بله عفوا بله نيا بله نيا بله نيا على أيضا بلاه البلاهي كذلك مثلا لدينا خبارة خبارة بضم الأول تقول خباري الخباري حبار في التعريف تقول الخباري في لدينا هنا ملحوظة لأن هنا اتى في خبنطة قال ما حذف اول زائدي كخبطط خبطط فيه زياده النون والالف للالحاق زائد النون والالف هنا زائدتان للالحاق بس فرجل وقالنسوا فيه زياده النون والواو زياده النون والواو لذلك قال ما حذف اول زائدين واخذ الزائد الاول اللي هو الحذف لما يلبس فرجل نعم وقلنص وكما قلت فيه زياده الادنون و هذا انفراد ماذا انفراد الفعالي ثم يقول الان ينفرد الفعاله وعطانا المشترك بينهما المفرد المشترك بين الفعالي و لان اعطانا يعني ما ينفرد به الوزن الفعالي في جمع الكثره ما ينفرد به جمع التكثير الفعاله أيضا ينفرد الفعاله تفضل بفتح اللام في وصف على فعلان تفضل يا عبد الله قال وينفرد الفعالة بفتح اللام في وصف على فعلان كعطشان وغضبان أو على فعلى بالفتح كعطشة وغضبا تقول في الجمع عطاشة وغضابة والراجح فيهما ضم الفاء كسكارة ويثفض المفتوح اللام في نحو حبط بفتح فكسر وحباط ويتيم ويتام وأي من وهي الخالية من الزوج وأيام وطاهر وطهارة في قول امرئ القيس ثياب بني عوف طهاره نقيه وفي شات رئيس إذا أصيب رأسها ورأسة نعم صحيح ويحفظ المضموم في نحو قديم وقدام وأسير وأسارة نعم اذا ينفرد الفعاله هنا الفعاله بفتح اللام فعاله في وصف على فعلان يعني المفرد يكون صفه وليس اسما ويكون على وزن فعلان مثل عطشان صفه عطشان صفه مشبهه عطشان وغضبان ايضا الفعلان كما تعلمون يعني من الصفات المشبهه التي تدل على الامتلاء او الخواء تكون ريان امتلاء تقول شبعان امتلاء تقول عطشان هذا خلو تقول غضبان امتلاء بالغضب هذه فعلان هذه فعلان هذا لان صفراد اذا عطشان وغضبان على وزن فعلان تجمعوا على ماذا تجمعوا على عطاشا وغضابا اللي هي فعالا يقول والراجح فيهما ضم الفائت كسكر يعني عطاشا وغضابا راجح في لكن على الوزن الان هو عطاشة ونضابه قال بعد ذلك ويحفظ المفتوح اللام في اللام في نحو حبط خبطين الحاء المفتوحه والباء مكسوره تجمع على خباطه يتيم يتامى ايم اياما طاهر طهاره كما ورد في بيت امرئ القيس يا بني عوف طهاره طاهر طهاره قال يحفظوا لاحظتم نعم طهارة في شات رئيس إذا أصيب رأسها رئيس رئاسة نعم. قال ويحفظ المضمون في نحو قديم أيضا قديم قدام ما القدامة قال قدامة وأسير قال أسارة نعم ندخل الآن في الوزن الحادي والعشرون أفضل. الحادي والعشرون فعالي بفتحتين وكسر اللام وتشديد اللاء وتشديد الياء ويطرد في كل ثلاثي ساكن العين زيد في آخره يا مشددة ليست متجددة للنسب ككرسي وبختي وقمري بالضم أو لنسب تنوسية كمهري تقول في جمعها كراسي وبخاتي وقماري ومهاري والفرق أن ياء النسب يدل اللفظ بعد حذفها على معنى بخلاف ياء نحو كرسي إذ يختل اللفظ بعد سقوطه ولا يكون له معنى وشذ قباطي في قبطي لأن ياءه للنسب والقبط نصارى مصر ويحفظ في إنسان وضاربان بفتح فكسر اذ قد سمع أناسي وضرابي وليس جمعا لإنسي وضربي بل أصلهما أناسين وضرابين قلبت النون, قلبت النون فيهما ياء وأدغمت الياء في الياء وسمع في عذراء وصحراء تقول فيهما عذاري وصحاري. نعم. إذن الآن الوزن الحادي والعشرون هو فعالي بتشديد اليا بثلاث وكسر اللام وتشديد اليا. هذا قال الوزن المفرد مفرده جملة الكفر هذا مفرده يطرد في كل ثلاثي ساكن يعني المفرد تبعه من ثلاثة أحرف عينه ساكنة وفي آخره ياء مشددة. لكن الياء المشددة هذه ليست النسب. ياء المشددة هذه ليست ياء النسب او تكون ياء النسب بالاصل وقد تنوسيت لم يعد يعني ينظر اليها على انها ياء النسب مثل الكرسي لان ياء النسب هي ياء مشددة مكسور ما قبلها تقول العرب عربي روم رومي اليس كذلك طيب الان الكرسي الان ايضا هذا ياء مشددة ما قبلها كسره لكن هل يقصد فيها هنا النسب لا يقصد بها النسب, لا يقصد بها النسب. لانك اذا حذفت الياء اختلت الكلمة بينما عربة عربي حذفت يا النسب بقيت عرب للكلمة لها معنى واختلف المعنى واختلف المعنى لذلك ليست متجددة للنسب ككرسي وبختي وقمري بالضم او لنسب تنوسيه يعني ما عاد يتنفي ولا لم يعد ينظر إليه على أنه نسب مثل تقول مهري مهري هو مهرة ابن حيداء أبو قبيله من القبائل وهو حي يعني كبير وعظيم تقول ابل مهريه هذا منسوبه ابيل مهريه هذه منسوبه إلى قبيله اسمها مهرة ابن خيدان والجمع مهاري ومهار ومهاره مخففه الياء كما ورد في لسان العرب كما يذكر المحقق او لنسب تونوسية مهري تقول في جمعها كراسي كرسي كراسي مو كراسي كراسي بخت بخاتي بخاتي فعالي قمر قماري لاحظوا بتجديد الياء مهري مهاري وقال الفرق بين ياء النسب والياء التي تكون هي من أصل الكلمة وشرحت ذلك قبل قليل بأن ياء النسب إذا حذفناها يا الكلمة لها معنى مختلف اما اذا الياء هذه الياء التي ليست لها الياء نسبه الكرسي وبختي وقمري هذه الياء المشدد المرسومه قبل ايضا فهي جزء من الكلمه اذا خلت تحت المعنى الكلمه قال بعدين شذ قبطي في قبطي قبطي يقولون ايضا قبطي على فعالي لان ياءه للنسب يعني قبطي ياء النسب هذه هو شرطه لا تكون ياء النسب مع ذلك جمع على قباطية والقبط شرحنا منهم القبط هم مصر. قال يحفظ أيضا هذا الوزن في إنسان قالوا أناسي فعالي اناسي في إنسان وضربان اذ قد سمع أناسي وضربي على فعالي على فعالي. قال وليس جمعا يعني كلمة أناسي وضربي ليس جمعا لإنسي وضربي يعني أناسي ليس جمع لإنسي وضربي ليس جمع لضربي إنما الأصل هو أناسي أصل أناسي وضرابين فالنون هذه قلبت ياو أضغمت ياو في الياء هذا الوزن فعلي سمع أيضا في عذراء وصخراء تقول عذاري وصخاري لاحظوا يعني صخراء عن الصخار والصخاري والصخاري، عذراء العذارى والعذاري والعذاري، يعني لدينا ثلاثة أوزان يمكن أن تكون جمعا لكلمة عذراء أو صخرة من ذلك من هذا الوزن من هذا من الوزن فعالي زرابي زرابي جمع زربية جمع زربية وزرابي مبسوسة وزرابي مبسوطة في الغاشيه اليس كذلك فايضا زرابي فعالي, زربي فعالي. الثاني والعشرون فعاللو ويطرد في الرباعي المجرد ومزيده وكذا في الخماسي المجرد ومزيده فتقول في جعفر وبرثن وزبرج جعافر وبراثنو وزبارج. أما الخماسي فإن لم يكن رابعه يشبه الزائد ردف الخامس كسفرجل تقول في سفارج وإن أشبه الزائد في اللفظ أو المخرج فأنت بالخيار بين حذفه وحذف الخامس فتقول في خدرنق بوزن سفرجل اسم للعنكبوت وفي فرزدق بوزنه أيضا خدارق أو خدار وفرازق أو فرازد إذا النون في الأول من حروف الزيادة والدال في الثاني تشبه التاء في المخرج. أوقف قليلا نأخذ جزئه زي هنا في شرح وفصل تقريبا قال الوزن فعالل فعالل وهي أيضا من أوزان سيرة منتهى الجمهور فعالي يطرد ألف الرباع المجرد ومزيده يعني عندي مجرد أو رباع مزيد فيه كذلك يطرد في الخماس المجرد ومزيده إذا المفرد فعال المفرده يكون رباعيا مجردا أو مزيدا أو يكون خماسيا مجردا أو مزيدا جعفر مثلا هذا رباعي جعفر فعلل جعفر مرسل زبرج زبر زبرج زبرج زبر زبر زبر زبر فعالل زبر زبر فعالل زبر فعالل زبر زبر مثلا درهم درهم زبر دراهم فعالل, دراهم فعالل كذلك جوهر جواهر, جواهر فعالل زر زر جوهر زر جوهر أما الخماسي يعني المفرد كان خماسيا فإن لم يكن رابعه يشبه الزائد خذف الخامس مثل عنا سفرجل مثلا تقول فيه سفارج خذفنا الحرف الخامس منه سفارج بخصته سفرج خذفنا اللام كنا سفارج وان أشبه الزائد في اللفظ أو المخرج أو المخرج فأنت بالخيار بين حذفه وحذف الخامس فتقول مثلا خدرنق بوزن سفرجل خدرنق اسمه للعنكبوت وفي فرزدق فرزدق القطع من العجين وهو اسم شائع من الفرزدق بوزنه أيضا تقول خدارق أو خدار في فرزدق تقول فرازق أو فرازد يجوز الوجهة إذا النون في الأول من حروف الزيادة والدال في الثاني والدال في الثاني تشبه التاء في المخرج. الآن إذا كان في مزيد الربع انتهى من الرباع المجرد ومن الخماسي المجرد انتقل إلى الربع المزيد ثم إلى الخماسي المزيد تفضل تفضل وتقول في مزيد الربعي نعم قال وتقول في مزيد الربعي نحو مدحرج دحارج بحذف الزائد إلا إذا كان ما قبل الآخر دينا فلا يختف ثم إن كان الدين يا أن صح وقناديل وان كان الفا او واو قلب يا نحو سرداح وهي الناقه الشديده وعصفور فتقول فيهما سراديح وعصافير نعم اذا المزيد الرباعي المفرد رباعي مزيد مثل مدحرج مدخرج هو دخرجه دخرجه مدخرج تجمع على دخارج تعالل مدحرج فيه الميم زائده طيب الـ الـ الرباعي دحرج هذا رباعي زاد الميم مدحرج اسم مفعول مدحرج تجمع على دحارج بحذف الحرف الزائد حذف الزاي حذف الميم قال دحارج الا اذا كان ما قبل الاخر لين يعني كان قبل الحرف الاخير حرف لين الالف او الواو او الياء هذه حروف لين فلا يحذف فلا يحذف الحرف الزائد لا يختصر في هذه الحالة. ثم إن كان اللين ياء صحة تبقى هذه الياء كقنديل. بتقول قناديل قنديل قناديل لا تحذفها. وإن كان ألفا الحرف اللين كان المقبل الأخير ألفا او وان تقلب حرف اللين يقلب ويان مثل سرداح قبل الأخير في عنا ألف لين خلف الألف وحرف لين هنا لأنه ما قبله طبعا ألف دائما ما قبله مفتوح لا يأتي إلا قبله مفتوح الألف. وهي الناقشة لها. وعصفور تقول سراديح وعصفير قلبنا الألف في سرداح سراديح وعصفور الواو قلبناه يا رقمنا غصافير هذا في مزيد الربعي ماذا في مزيد الخماسي يعني مفترض كان خماسي كان خماسيا مزيدا تفضل وفي مزيد الخماسي قال وفي مزيد الخماسي يحذف الخامس مع الزائد فتقول في قر الطبوس بكسر القاف للناقة الشديدة وبالفتح للداهية للداهيه قراطب وقباعث وقباعث الآن نعم. نعم الان مزيد الخماسي عندنا اسم خماسي فيه مزيد حرف مثلا يحذف الخامس مع الزائد يحذف الحرف الخامس ويحذف الحرف الزائد في جمع الكثره على فعاله فتقول مثلا في كرتبوس أو كرتبوس لدينا كرتبوس بالكسر هذه للناقة الشديدة نسميها كرتبوس كرتبوس معناه الداهية كرتبوس الداهية كرتبوس الناقة الشديدة فتقول قراطب حذفت الحرف الزائد وحذفت الحرف الخامس كرتبوس تقول قراطب أو قرطبوس تقول قراطب أيضا مثلا قبعثرة تقول قباعث عن عندليب عن دليب تقول عنادل عندليب دليب جمعه أيضا عنادل تعالل التفضل الثالث والعشرون الوزن الثالث والعشرون من جموع الكثرة التفضل الثالث والعشرون شبه فعال وهو ما ماثله عددا وهيئة وإن خالفه زنة وذلك كمفاعل وفواعل وفياعل وأفاعلة يطرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم من نحو أحمر وسكران وصائم ورام وباب كبرى وسكرى فإن لها جموع تكسير تقدمت ولا يحذف الزائد إن كان واحدا كأفضل ومسجد وجوهر وصيرف وعلقا بل يحذف ما زاد عليه سواء كان واحدا كما في نحو منطلق أو اثنين كما في نحو مستخرج نقف قليلا ثم نستخدم بعد ذلك الان الوزن الثالث والعشرون هو ما يشبه فعال ما يشبه فعال قال ليس قال هو يماثل في عدد الحروف وفي هيئته لكن الوزن مختلف وزن المفرد مختلف وزن مختلف وذلك كانت المفاعل وفواعل وفياعل وفاعل غير فعال لكن هو هيئته هي نفس الهيئه وعدد الحروف فواعل فياعل فاعل الى ويطرد هذا يطرد في مزيد السلافي هناك شفنا في الرباع المجرد ومزيده والخماسي المجرد ومزيده فعالي الآن ما يشبه فعال يطرد في السلافي المزيد في مزيد السلافي غير ما تقدم من نحو احمر وسكران وصائم ورامن وباب كبرى وصغرى وسكرى إلى خريفة أنها جموع تكسير تقدمت وسبق ذكرها قال بعد ذلك يقول ولا يحذف ولا يحذف الزائد ان كان واحدا. يعني إذا حرف زائد واحد لا يحذف. مثل أفضل الأفضل فيها الهمزة زائدة. مسجد الميم هي زائدة. جوهر الواو زائدة. صيرف الياء هي زائدة. علق قال بل يحذف ما زاد عليه. يعني ما زاد عن الحرف الواحد. سواء كان واحدا كما في نحو منطلق لا منطلق. منطلق الموم والنون زائدان أو اثنين كان في نحو مستخرج فيحذف أحدهما سواء كان واحدا يحذف ما زاد على الواحد طيب ويؤثر بالبقاء ويأتينا الآن بشحنة ويؤثر بالبقاء ما له مزية يعني أي واحد نحذف نحذف واحد ما الذي نحذفه تفضل يا أمام الله نعم قال ويؤثر بالبقاء ما له مزية على الآخر معنا ولفظا كلمي فيقال مطالق ومخارج لا نطالق وسخارج أو تخارج لفضل الميم بتصدرها ودلالتها على معنى يختص بالأسماء لأنها تدل على اسمي الفاعل والمفعول وكالهمزة والياء مصدرتين في نحو الندد ويلندد للشديد, للشديد الخصومة لأنهما في موضعين يقعان فيه دال لين على معنى كأقوم ويقوم فتقول في جمعهما ألاد ويلاد أو لفظا فقط في نحو استخراج تقول في جمعه تخارج بابقاء التاء لأنها لا تخرج الكلمه عن عدم النظير بل لها نظير نحو تباريح وتماثيل وتصاوير بخلاف السين لو قلت سخاريج اذ لا وجود لسفاعل وكالواو في نحو حيزبون للعجوز فإن بقاءها يغني عن حذف غيرها وهو الياء فتقول في جمعه حزابين بقلب الواو ياء كما في عصفور بخلاف ما لو حذفتها وأبقيت الياء وقلت حيازب بسكون الموحدة قبل النون فإن حذفها لا يغني عن حذف غيرها اذ لا يلي ألف التكسير ثلاث إلا وأوسطهن ساكن معتل فيلجئ فيلجئك ذلك إلى حذف المثنى التحتيه حتى يحصل مفاعل فتقول حزاب. بن فإن لم يكن لاحد الزائدين مزيه على الاخر فانت بالخيار في حذف ايهما أي أيه شئت كنوني سرندا للسريع في اموره والشديد وعلندا للغليظ والفيهما فتقول سراند وعلاند بحذف الالف وسراد وعلاد بحذف النون وكذا حبنت لعظيم البطن تقول في حبانت وحباط بقلب ألف ياء ثم يعلو إعلال جوار لأن كلتا الزيادتين للإلحاق بسفرجل فتكافأت نعم إذا الآن هو يعود الآن لا يختفي زائد إن كان واحد العطاء القاعدة نخرج زائد عنا مثل أفضل ومسجد وجوهر وصيرف يقول مساجد وأفاضل وجواهر وصيارف لا يحذف حرف الزائد هنا بل يحذف ما زاد عليه إذا كان عنا حرف زياد عن حرف واحد فيحذف سواء كان واحدا كان في نحو منطلق أو اثنين يعني كان حرف يعني حرفان زائدة نبقي الأول ونحذف الثاني أو عنا أكثر من حرف الآن أيهما نحذف, نحذف قال يؤثر بالبقاء ما له مزي على الآخر ما له مزيع على يعني نأخذ في الحرف الذي ليس له أهمية ونبقي الحرف الذي له أهم من الآخر من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. مثل ألك الميم يقال مطالق ومخارج هذه الميم الآن لها من حيث المعنى لها أهمية وليس لها أهمية مخارج نفس الشيء لا نطالق وسخارج أو تخارج لفصل الميم بتصد لفصل الميم. لتصدره إذن الميم لها فضل هنا إذا لا نحذفها في الجمع لي آه... لفضل الميم بتصدره ودلالتها على معنى لأن الميم هي تختص بالأسماء تعلمون باسم الفاعل واسم المفعول من غير ثلاثي اسم الفاعل لازم يبتدئ بميم واسم المفعول من الثلاثي يبتدئ بالمفعول بالميم ومن غير الثلاثي أيضا يبتدئ بالميم المضمومة إذا على معنى يختص بالأسماء لأنه تدل على اسمي الفاعل والمفعول. طيب والهمزة والياء كذلك والهمزة والياء مصدرة في نحو ألندد ويلندد لشديد الخصومة لأنه في موضعيني يقعان إذا دالين على معنى لهما معنى وهذا مثل معنى أقوم ويقوم لذلك تقول ألاد ويلاد دن. إذن تبقي الحرف الذي له الصدارة أو له الأهمية وتحدث في الحرف الذي ليس له أهمية في عملية الجمع في عملية الجمع هذا من ناحية المعنى من ناحية اللفظ أيضا كالتاء في استخراج تقول في جمعه استخراج تخاريج تتوقي التاء وخذفت انت الآن الاستخراج تخاريج خذفت والسين وتبقيت التاء لأنها لا تخرج الكلمة عن عدم النظير يعني تبقى التاء إذا بقيت التاء وهي زائدة، لكن هي تبقى ضمن يعني نظائره مثل تباريح، تماثيل، تصاوير، بخلاف لا السين. لو قلت سخريج مثلا لا وجود لسفاعيل عندنا، لا وجود بالأوزان الكثرة أو او جمع التكسير وزن سفاعيل، فيجب أن تحذف السين. فالواو في نحو حيزبون، حيزبون للمرأة العجوز. فإن بقاها يغني عن حذف غيرها وهو الياء فتقول في جمعه حذابين تقول حذابين قلبت الواو يا مثل عصفور قلبت الواو كما مر مع القبلين إلى يا عصفور حرف المدهرة قلبنا يا في جمع التكسير فكنا عصا فكنا عصا نعم فإن لم يكن أحد الزائدين مزيّاً يعني إحنا الآن من حيث المعنى ومن حيث اللفظ نبقي الحرف الذي له مزية له أهمية ونحذف الحرف الذي لا أهمية له طيب إن كان متعادلين لا مزية لاحدهما على الاخر هذه في الحروف الزائدة في الحروف الزائدة على حرف واحد فأنت بالخيار في أيهما شئت مثل عندك نوني نوني في سرندا وعلندا النون في سرندا والنون في علندا السرندا اللي هو سريع في أموره والشديد في أموره والعلندا هو الغليظ اللي عندك الان الالف وعندك النون يعني سرندا فيه نون زائدة والالف زائدة وعلندا فيه نون زائدة والالف زائدة فتقول سراند وعلاند حذفت الالف وتقول سراد وعلاد حذفت النون وكلاهما صحيح وتذا خبانطا لعظيم البطن تكمل فيه خبانط وخباط في قلب الألفي ثم يعل طبعا لجوار وهذا الأمر معروف يناكلت الزيادتين للحاقي سفرجا إذن في هذا ما يشبه فعال إذا عنا زيادة أكثر من حرف إذا في حرف أهم من حرف نبقي الحرف الأهم إذا في ما في واحد أهم من الثاني لك في الخيار في عملية الجمع جمع تكسير على وزن ما يشبه فعالي هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته